إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له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 فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشذ الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال جماعة من العلماء من المحققين الذين غاصوا في أحوال الناس وفي أحوال الأمم وعارفوا باستقراء التاريخ أن أنجع الطرق لوصول الناس إلى الله عز وجل بعدما تحققوا أن من أسباب الوهن والخوض أن يجدك, أن يجدك الله حيث نهاك، وأن يفقدك يفقد حيث أمرك. أمرك. لذلك قالوا أنجع طريق لوصول <تصفح> الناس الجلوب. إلى الله عز وجل بعدما وقعوا في وحل, وحل المعصية, في وحل المعصية في وحل أن, في وحل أن يذكرهم أو أن يتذكروا بالموت. هذا أنجع طريق لا سيما فقدان هذا الباب يصيب أو يصاب الإنسان بقسوة في قلبه فإن القلب إذا خلا من ذكر الموت قسى وجفت العيون أو جفت الدموع في عينه وبذكر الموت تسيل هذه الدموع التي تقلصت في هذه العين ولم تنزل من خشية الله فإن الموت ما دخل في شيء واسع إلا ضيقة وما دخل في شيء ضيق إلا أوسعه فمن سعى إلى دنيا على أشلاء الناس وعلى انتهاك أعراض المسلمين حتى يشيد له ويمكن له في غير حقه فإن ذكر الموت تزلزله تدق عنقه لأنه سيترك هذا التشييد وسيترك هذا المنصب العريق وأيضا الذي ضيقت عليه الحياة ليس إلا أنه يقول الله فإذا ذكر الموت وما بعد الموت من نعيم ومن حياة طيبة فتتوسع عليه الدنيا أيها الإخوة الكرام الموت يأتي بغدة والقبر صندوق العمل فإنما يفزع الإنسان ويقلقه في هذه الحياة ويجعله دائما على الجادة وعلى الطريق المستقيم أن الموت ليس له سن وليس له مكان وكذلك ليس له موعد فلعدم معرفتك بالسن ولا بالمكان ولا بالموعد يقلقك ذلك فلعلك تفعل المعصية تموت عليها وكما قال ابن كثير يبعث المرء على ما مات عليه إنها أخذة أسف هذه المعصية فإنها مذلة أقدام على العاصي فإنه سيحاسب بين يدي الملك تبارك وتعالى فإن سويد بن عبد العزيز كان إذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة وحمر وجهه فسألوه عن ذلك قال كلما قمت بين يدي الله أخذتني رعدة وحمر وجهي ليس ذلك إلا بسبب أن جهنم تمثل أمامي عنده تصور عالي لجهنم وعنده تصور عالي لوقوفه بين يدي الملك تبارك وتعالى ثابت البناني عرف هذه الحقيقة واستقر الأمر عنده فكان كثير البكاء وكثير الخوف لأننا نرى ناس بكامل الصحة يموتوا فجأة وناس مرضى فيعافيهم الله وناس في سن الرعان الشباب فيموتون وناس تعلوا في السن وما زالوا باقين على الأرض فلعلك تموت في غير أرضك وفي غير سنك الذي حدته أنت الآن فكان كثير البكاء فأصيب بمرض في عينه فالتمس العلاج عند الطبيب فنظر الطبيب فلم يجد إلا أنه يكف عن البكاء هذا المرض الذي أصيب به سابت سببه كثرة البكاء فقال يا سابت لا تبكي فليس لك علاج إلا أن تكف عن البكاء فإذا بثابت يصرخ في وجه الطبيب متعجب لما قاله هذا الطبيب قال ويحك أيها الطبيب هل يتسنى لي أن أبكي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحقتم قليلا ولخرجتم إلى الصعودات تجرون إلى الله عز وجل وما تلززتم بالنساء على الفرش ويحك أيها الطبيب هل يتسنى للملطخ بالذنوب من أمثالي ألا يبكي وقد جاءنا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نام على فراش الموت وكان يغشى عليه من شدة السكرة وكان يضعون على جبهته الماء ليخففوا هذه الحرارة حتى إذا فاق النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله إن للموت لسكرات اللهم أعن محمداً على سكرات الموت هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في سكرة الموت فكيف الملطخ بالذنوب يا رب قد عظم الذنوب كثرة ولقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن يلوذ ويستجير بك المجرم أيها الطبيب هل يتسند لي الا يبكي وقد نام عمر بن الخطاب على فراش الموت ومن في الناس كعمص فلما دخل عليه الصحابة بشروه قالوا يا ام يا امين المؤمنين مات النبي وهو عن راض ومات ابو بكر وهو عن راض وردية الأمة عليك يا عمر فأبشر بجنة لأنك عملت بمقتضيات الجنة لأنك عملت بمقتضيات الإيمان لأنك عملت بمقتضيات الإسلام فكان حقا لمثلك أن يدخل الجنة ماذا قال عمر؟ الملهم الذي وافقه الله من فوق سبع سماوات حتى تعرف قدرك لما عمر يكون حال هذا الحال فكيف حالك فيصرخ في وجههم ويقول ويحكم لا تغروني غروا غيري يا ليتني خرجت من هذه الدنيا لا لي ولا علي لا آمن مكر الله ولو إحدى قدمي في الجنة عمر الخطاب يقول هذا الكلام فكيف مثلي الملطخ بالذنوب من أخمس قدمك إلى رأسك ذنوب ومعاصي ننتهك سطر الله ليلا ونهارا ويسترنا نسبه ويرزقنا أرأيتم ربا ستيرا مثل هذا أرأيتم ربا حليم مثل هذا فلا يغر أنك سكوته ولا يغر حلمه فإنه إذا أخذك يا ظالم أخذك أخذ عزيز مقتدر ومن في الناسك في العون قسم الله ظاهره وجعله عبرة لغيره قوم لوت لما بغوا وعلوا في الأرض فساد وقوم لوت مش كارية ولناجعة كانت دولة فلما اجتمعت على المعصية أنزل الله عز عزوجلهم جبريل عليه السلام، فقال بهذه الأمة التي باغت وتعدت على الله بريشة واحدة من جناحه، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. عنده ستمة جناح، الجناح الأول ما بين السماء والأرض. أعرف قدر ربك حتى تعبده بحق قال كابتن الطيارة نحن الآن على بعد 25 ألف قدم فنظر الناس من النافذة فإذا بهذه العمارة نطحت السحاب كعلبة الكبريت وهذه سيارة النقل الضخمة كنمل يمشي على الأرض فقلت سبحان الله كيف يران الله من فوق سبع سماوات وهذا العبد الذي اضمحل تماما من عن بعد خمسة وعشرين ألف قدم وليس هناك نسبة قط بينها وبين السماء الأولى فالله عز وجل يرانا من فوق سبع سماوات ثم يخرج هذا العبد فيبارزه وينتهك ستره وكأنه لا يلقى الله ويحك أيها الطبيب هل يتسنى لألا أبكي ألم يأتنا خبر هارون الرشيد ومن في الناس كهارون كان يجاهد في سبيل الله عام ويقاتل في يقاتل في سبيل الله عام ويحج عام نام على فراش الموت بين أهله وأحبابه وجيوشه عنده من الجيوش الجرارة التي تحميه من أي غز عنده من الخدم والحشم الذين يبتدرون أوامره ويسعون لرضاه فإذا بملك الموت يختارك هذه الصفوف سيوف الجيوش ويختارك هذه أولئي الناس الذين التفوا حولهم من الخدم والحشم والمحبين وصرعهم في قاع بيته ليأخذ روحه. ما نفعه السلطان وما نفعته الأموال الطائلة فعلم هارون أن الجيش لم ينفعه وأن الأموال لم تنفعه ثم قال احملوني إلى قبري سبحان الملك حملوهم من قصر وفير ومكان جميل إلى قبر مظلم متر في متر حملوه من على سريره إلى التراب حملوه من بين يدي أناس يحبونه ويفعلون أوامره إلى ملائكة عيونهما كالبرق أصواتهما كالرعد بيد كل واحد منهما مرزبة من عظيمة إذا ضرب العبد بها يصرخ ويقول آه ويسمعه كل من في الأرض إلا الإنس والجن وهذه من رحمة الله علينا أننا لا نسمع هذا الصراخ وهذا العويل وهذه الآهات التي يبكي فيها أهل الكبورس قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب أهل الكبور لولا ألا يدفن أحد أحدا شفقة ورحمة عليه لدعوت الله أن يسمعكم هذا الصراخ فلا تقدر أن تدفن صاحبك أو جارك أو والدك أو والدتك شفقة ورحمة عليه مما يحدث له في القبر ثم مرغ واجه في الطرام تذللا بين يده العزيز الغفار ثم نظر إلى السماء مشفق على نفسه قال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه جاءتنا الأخبار المتتالية بموت فلان أو علان والموت يأتي بغتا شئت أم أبيت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد والحيدة الفراس تحيد من كل شيء تهرب وتنجو إلا الموت, الموت. تحيد من الموت, الموت إلى, الموت, الموت, إلى الموت, الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كلا إذا بلغت الحلكوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تشعرون الموت يأتيك حتى لو فرزت فرز إلى آخر, آخر مكان في المسلمين. المسلمين سليمان عليه السلام كان معه جليس لا يفارقه أبدا فإذا بملك الموت يدخل قال من هذا يا سليمان قال إنه ملك الموت ففزع الرجل وتشائم. قال لا أجلس في مكان فيه ملك الموت قال ماذا تريد؟ قال اذهب بي إلى الصين إلى أبعد مكان وظن بذلك أنه يفر من الموت وظن بذلك أنه يجري بأقصى سرعته حتى ينجو من الموت ما يدري هذا المسكين أنه يصاقل الموت وليس له خياص فأمر الريح سليمان أن تأخذه إلى الصين في اليوم التالي جاء ملك الموت إلى سليمان فقال سليمان قد أفزعت الرجل وخاف منك ففر وهرب. قال والله يا سليمان ما فر وهرب إنما ذهب إلى موته فإن الله عز وجل أمرني أن أكبد روح هذا الرجل في الصين فإن كان هناك استغراب فاستغرابي أن الرجل لم يبقى على قبض روحه إلا لحظات أو دقائق هذا الرجل مفور يكون في الصين إيه اللي قابه هنا فتعجب ملك الموت قال فلما جاء الموعد الذي حدده الله من فوق سبع سماوات فإذا بالرجل في نفس المكان فقبضت روحه أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة تصلت بامرأة من الكويت تنشدني بالله أن أنا أقنع أمها أني تخلتها تولد في الكويت البنت لها سنين مولى المحل وصال شحم وربنا جبرها بحمل وعايزة تقعد لحد ما تولد وخايفة تنزل يحصل مضاعفات او ما شابه فعايزة تقعد في الكويت ومها مصممة ان البنت تيجي كفر الشيخ محافظة رحت للأم احاول اقنعها واناشيرها بالله تقبل الأم الا ان بنتها لازم تيجي من الكويت بدعوة ان اول حفيدة وأنا خلاص أنا والقبر واحد ونفسي أشوف حفيدي وما تحرمنيش من هذا اللقاء وهذه المكانة وقعدت تتكلم كلام فقلت لعلها موعظة مودع فلعل الأم ترى الحفيد ثم تموت وهذه هي وصية بين يديها تصلت بالزوج اقتنع نزل الملن ونسيت هذا الأمر فاتصل ببعض الناس بعد فترة من الوقت أخونا إيهاب قالوا نعم تعالى عايزينك في مستشفى الفتح بكفر الشين فانطلقت دخلنا قلت لنعاش لعنى المركزة فإذا بمرأة شاخصة البصر في السماء سقف البيت لأوضة وعلى هذه الحالة لا تتكلم ولا تبرش عينها زي بيقولوا لمدة ثلاث ايام على هذا الحال وكلوكوز وأسطرة وهذا, وهذا الكلام اللي بيخليها نفسي تعيش, تعيش, تعيش, تعيش قالوا لي رقيها ولم يتحدثوا معي في شيء بابوس لقيتها هي هي المرأة الأم اللي أنا تكلمت معها من كم شهر وعشان بنتها تولد في الكويت فحطيت إيدي على بصوب على الادماخ عشان أرقيها ستة كبيرة تعالت في السن فإذا بهذه الأم تلتفت إلي فتعجب الحضور، ثم قامت فجلست وصرخت في وجهي بعدما مسكت كلالي برأبتي وأمت شداني على الأرض وقالت لي ليه يا عم الشيخ ما أقنعتنيش أني بنتي تولد في الكويت ليه؟, ليه خلتنا جيب بنت من الكويت لكفر الشير ثم صرخت في وجهه وقالت أنا اللي موت بنتي أنا اللي تسببت في موت بنتي ثم شهقت الأم شهقة فماتت فقال لي من كان معي في الغرفة البنت جت في الكويت راحوا عملوا إشاعة حدد الطبيب موعد الولادة جاء الموعد وقبيل الموعد يتنافس الأهل أنا هجيب كذا وأنا هجيب كذا ونعمل سبوع وعمل عقيقه وهخلي وسوي والكل يتهافت في هذه الفرحة العارمة والكل يريد أن يذهب لي يعني ليسمع هذا الخبر الجميل بولادة أول حفيد في هذه العيلة. الكل بلا استثناء ذهبوا يضحكون وكلهم آمني أن يرجعوا بهذا المولود يسعدون به ويؤمنون له المستقبل الباهر ويسعده بالهدايا فدخلت البنت إلى غرفة العمليات ولم يبق إلا ربع ساعة نصف ساعة فخرج الطبيب باكيا فصرخت الأم في وجه الطبيب أيها الطبيب أين ابنتي سكت الطبيب أين ابنتي ثم قال لها البقال لله بقى في حياتك يا حجة فصرخت الأم قالت في من قال في البنت وبنتها لاتنين ماتوا فقامت الأم مخشية عليه وقام الأب أيضا وأصيب بعض الناس بأمراض مزمنة لأنهم جاءتهم الأمر جاءهم الأمر على المفاجأة فإن عدم توطيئة المسألة تفيد المفاجأة والمفاجأة تفتت عزم القلب أنا عايزك الآن تروح بيتك هتجد المرأة منتظراك وحتى ما لز وطاب من الطعام فذكرها بالموت تتشاؤم المرأة وتقول مفزعة إيه اللي خليك تجيب الموضوع ده غير ربنا طول في عمره والرجل يسترسل معاه ويغير حتى يغير فيغير فلا يذكر هذا الباب حتى إذا مات الرجل قام الولد يصرخ وقامت المرأة تصرخ لا يستطيعون أن يفعلوا لهذا الميت شيء وكم من أولاد يصرخون في وجهي ماذا نفعل لولدنا لأنهم فوجئوا بالموت والموت ليس مفاجأة للإنسان إنما هو عدم التصور للمسألة شيخ الإسلام ابن تيمية سئل عن أناس يقدمون على الذنب وهم يعلمون العقوب قال هؤلاء لم يتصوروا نصوص الوعي ما انتش متخيل يعني قبر متر في متر مش متخيل يعني ايه ملائكة عيونهما كالبر واصواتهما كالرعب انت تهاب انسان محكمة فاذا بالناس يهابون القاضي اذا دخل ساحة القضاء وبعض الناس يستعش ويبكي خوفا من هذا القضاء فما بالك بملائكة بهذه الصورة الموحشة وفي ساحة القضاء مع كنائس فما بالك بالقبر مسلم وحدك فإذا بهذه الملائكة تجلسانك وتقعدانك ويسألانك من ربك ومن دينك ومن الرجل, من الرجل الذي بعث فيك هل عملت بمقتضيات الإيمان؟ هل عملت بمقتضيات هذه الأسئلة حتى إذا سئل ثبت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين في الآخرة هنا أي القب ما الضبك خلي بالك الملكة بالصورة دي لو قالك القاضي فلان تعالى اسمك إيه وحشة, وحشة القضاء وخوفك, وخوفك من هذا الرجل رجل رجل ممكن رجل تجاوب رجل على خوف ووجل, ووجل فكيف, فكيف إذا, إذا قرر عليك السؤال, السؤال ونهرك بولك اسمك ايه, اسمك إيه, اسمك إيه, اسمك إيه فكأنك أجبت خطأ, خطأ, خطأ, خطأ ولله المثل الأعلى, الأعلى شوف في القبر يحصل لك ايه, إيه من, ربك من ربك ربي الله, الله ديني الإسلام نبيه محمد بس انت عبدت ربنا على شفى جرف هاف فيكذرون عليك السؤال بنهر أشد من النهرة الأولى من ربك لأن هناك أناس يعبدون الله على شفا جرف هارس لم يعبدوا الله متيقنين من عبادتهم مثل هذا إذا شكك في الجواب قال ها لا أدري ويخلع فقد أجاب خطأ في القبر مظلم كل الطبيب مزلم. تخطفته يا ذرد يا شافي مزلم. الأمراض من أرداك مزلم. كل المريض نجا وعوفي بعدما مزلم. عجزت مزلم. فنون الطب من عافاك مزلم. كل الصحيح مزلم. يموت مزلم. لا من غير علة من يا صحيح بالمنا دهاك وسال الأعمى يمشي وسط الزحام بلا استضام من يا أعمى يقود خطاك وسال الجنين يعيش في بطن أمه بلا راع ولا مرعى من ذا الذي يرعاك وإسترى الصعبان ينفس سمه فاسأله يا صعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاكا واسأل بطون النحل كيف تقاتلت شهدا وكل الشهد منح لك أقول قول هذا وأستغفر الله العظيمني ولك اللهمم له الحمد الحسن والثناء الجمين والشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وهذا وصف من الله وهذه حقيقة من الله وهذا نداء من الله فإن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها أي تأتون إليها والناس كلهم عراه رجال ونساء ويمشون في أرض المحشر وتلتفت الأرجل بعضها هذا بعض رعبا وخوفا حتى إذا رأوا الأنبياء يجثون على ركبهم ويقولون بعضهم لبعض ويقولون للأمم اللهم سلم سلم ليه إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده قبل والأنبياء والملائكة يقولون اللهم سلم سلم فكيف حالك يا مسكين والملك يخرج في أرض الخلائق وقد أصوا يصيب بالغضب وينادي في الجبابرة وينادي في الطغاة وينادي في الذين ظلموا الناس وينادي في الذين ركبوا المناصب وتكلموا كأنهم أرباب من دون الله ولم تأخذهم كلمة إطاك الله إنما أخذتهم العزة والإسم فينادي فيهم أنا الجبار أنا الملك أنا الضئيس ليس لا لأحد مقام غيري أنا الجبار أنا المتكبر لمن الملك اليوم أجيب يا طغاه اجيبوا يا عصاه اجيبوا يا من تجبرتم على الله اجيبوا يا من سبتم دين الله اجبوا اجيبوا يا من ظلمتم الناس واخذتم الاموال بالباطل اجيبوا يا من وقعتم في اراضي المسلمين اجيبوا يا من تسببتم في اراقه المسلمين الكل يخرس يومئذ يتبعون الداعي لاعوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه واحد ولا يوثق وثاقه واحد نفسي نفسي يوم الصيحة يوم القالعة يوم الزلزلة يوم الآزفة يوم تفر الأمة من ابنها يوم يفل مرء من أخيه وأمه وأبي وصاحبته وبنيه لكل من منهم يوم إذن شأن يغنيه يوم الفضيحة يوم المحشر يوم الأعمال تعرض إلى الله والله يخرج في الخلائق غضبان تصور معي. وهو يخرج إلى الجبل, الجبل وكان, وكان اطلاع رؤية ليس اطلاع غضب, غضب, غضب, غضب, غضب فلما, فلما تجلى, تجلى ربه للجبل جبل جعله جبل دكة, دكة مش خرّة دكة, دكة أي نزل بقوة صاعقة, صاعقة, صاعقة ودكة أي هو الأرض واحد خرّة يعني يبكي منه شيء وكان هذا اطلاع رؤية ولم يتحمل هذا الجبل الشامخ الأعجم فكيف بك يا مسكين والله عز وجل يتجلي تجلي المخطط حتى خافوا على أنفسهم الأنبياء والملائكة وإن المخطط ليس كالمعاين إن الإنسان يخاف السجن وهو لم ير السجن بعد فإذا تصور ما في السجن من حبس نفس ومن إرهاق نفس ومن إذلال نفس حجبه ذلك على أنه يفعل أفعال يتتسبب بدخوله السجن عنده تصور للمسألة فيحمله ذلك على أن يفعل أشياء تكون عقوبتها السجن مع أنه لم يدخل السجن ولم يرى السجن إنما أخبر عن السجن فالنبي ورب العالمين أخبروك يوم القيامة فهل تعمل بمقتضيات الجنة ليه تخش النار وليه تعمل بأفعال أهل الناس ستحاسب على كل نفس خرج من بدنك لم تذكر فيه اسم الله الناس تقع على رجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها أي تطلعون إليها تذهل كل مرضعة عما أرضعت والمرضعة بالتالي المربوطة مش مرضعة مرضعة أي في حال الرضاع تكون المرأة أحن إلى الولد من التي فطمت زي الأب كده الوطن ما هو في اللفة ما لهش قيمة عند الأب أول ما يسعى زي إبراهيم عليه السلام لم يأمر ب... لم يأمره الله بذبح الولد إلا بعد الساعة أي حلا في عين الوالد اذبحه فكان الأمر أشد من أن يذبحه في اللف وكذلك الأم هذا اللبن يدل حبه حنان والأم تردع الولد فإذا بها ترى المحشر والناس تجري وكلهم يلتمسون الشفاء فإذا بها تنبي الولد وتصرخ يا بني اعذرني فإن الأمر أشد وترى الناس سكارا الناس مشي بتخبط في بعض وكأنهم أصيبوا بالسكرة سكرت الخمر إنما أصيبوا بالهلع بخوف ما أصابهم من سكره إنما أصابهم هلع إنما أصابهم خوف مما رأوه والشمس, والشمس تدني من الرؤوس, من الرؤوس مسيرة شبر أو ذراع احنا مش مستحملين الحر دلوقتي ده نفس من جهنم وانت دلوقتي حتة منطقة هنا الحر فيها بسيط اطلع الخط الاستوائي الدماغ تغلي من الشمس كنت في الصعيد من كم يوم حوالي 45 واربعين أنا, أنا كنت أصب بلوس من شدة الحر ده نفس واحد, واحد جهنم جهنم من جهنم من فوق سبع سماوات, سماوات الشمس اللي, اللي انت مش طيقه دي دي دين هتكون, هتكون بينك وبينها شبف أو ذراع إلا هيصطرك عملك الصالح أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد اسمع بقى المفاجاة أين فلان انا انا انا اه او اتفكر ان اسمك هيختلط باسم غيرك او هتدي الواحد يرشن يخش مكانك انت لك حاجة واحدة بس ايه هي تاخد محامي معك تاخد من يدافع عنه انت عندك قضية كبيرة يا هتموت اعدام يا تاخد براءة فينطلق الأهل فيبيعوا كل الورهم الدمهم حتى يأتون بأفضل محامي على وجه الأرض ويعضف القضية وأنت مدان بس القاضي بقى بيلعب بالقضاء ويلعب بالأحكام ويطلع يطلع منها بالشعر العين ولم يخسر قضية قط وأخذ أموال طائلة وتمتع بماله فترة من الزمن جاء الموعد دخل معك اطمأنت لدخول هذا القاضي هذا الذي لم يخسر قضية قط وهو يتمتع, يتمتع بمالك مالك. وهو قولاً وحداً معك, معك في صفك لا, لا أحد يختلف في ذلك فإذا بالقاضي يسألك فعلت كذا فعلت كزر كزر كزر. أنت مداد خش أيها, خش أيها القاضي. القاضي دافع عني فإذا بالمفاجأة وكما قلت المفاجأة تفتت عزم القلب وأقوى الضربات ضربات المأمن لما واحد غريب يشتمني ماشي أخويا يشتمني تكون أقوى ضربا يخش الآضي فإذا بالقاضي فإذا بالمحامي يشهد علي ويدينك بأدل حقيقية كيف حسرتك كيف ولعك كيف بكاك فإن الموت أشد, أشد هونا من, من هذه الخيانة وهذه الشهادة ولله المسل الأعلى أعلى تأتي أمام ربك, ربك, ربك فعلت كذا, كذا يوم كذا والكتاب تسطر لا يغضر صغيرة, صغيرة ولا كبيرة إلا أحصوها ثم تصرخ في وجه ثم تقول رب العالمين يا رب لا أرض إلا بشاهد من بدني أنا عايز محامي كتاب, كتاب الملائكة لا اطلاعك عليا لا, كلا. كلا. الطلاع عليها لا. عليها انا عايز ايدي تشهد ان انا عملت إن أنا الحاجة الفلانية إن, ان انا كتبت وسبيت وشتمت وقعد على النت طول الليل يا ام عكس في بنات يا ام أبعد, ابعد كلمات قذائف في اعراض الناس, الناس. وذيجني اسعى في الحرام وبقى اغتاب المسلمين واشرب سجائر ومخضران وعيني أنظر إلى النساء واكل الحرام حد شايف الحاجات دل البدن هم بس اللي شايفين فإذا به يختم على فيه اليوم نختم على أخواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون كل يشهد الذكر بتشهد والإيد بتشهد الكسفت تسلم على وحدة, على وحدة الناس يقولوا عليك, عليك ايه عيب, عيب, عيب, عيب, عيب فكسيفت كسيفت وما وماكسفتش وما انك خليفت كلام النبي لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديث, حديث في أم رأسي خير الله وأحب أن يمس سياد امرأة لا تحل له ما ماكسفتش من الحديث ده ايدك تشه رجلك هتش عينك هتش, عينك هتش سمعك هيش. سمعك هيش لسانك سمعك هيش وانت سمعهم, سمعهم كويس. كويس فيرفع عن في فيسبهم لأنهم, لأنهم تسببوا, تسببوا في دخولك النار فيقول لهم صحكاً صحكاً, صحكاً, صحكا صحكا عن كن, كن. فعن كن, فعن كن, كن كنت كن أناضر أنا كنت بمتع إيدي عيدي. ومتع الجرية تجي تشهدوا عليا فيعتذرون, فيعتذرون ويكلون أنتقن الله الذي أنطق كل شيء فإذا بالكتاب يأتيه فهذا المسكين المغفل يضع يده وراء ظهره حتى ينجو ويبرز إيده اليمين ما لو خد بالشمال معروف داخل النار فيأتيه الكتاب من وراء ظهره لأن المعصية ملابسة لك في الدنيا وفي الآخر هتروح منها فين فأخذ الكتاب بالشمال والأمة كلها تنتظرك أأنت من أصحاب اليمين أم من أصحاب الشمال فتصرخ في أرض المحشر وقد أخذت الكتاب بالشمال ويزج بك إلى الدار وتصحبك الملائكة والناس كلهم ينظرون تصرخ هاوا مقرأوا كتابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية ها لك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه يا الله على هذا العذاب وعلى هذا الألم وعلى هذه الفضيحة ويكفيك أخي العاصي أنك تحرم أنك ترى الله وأنك تحرم من سقياد النبي ومش هتشوف عمر يا عاصي ولا أبو بكر ولا عثمان هذه حصرة ما بعدها حصرة وتزجف الناس إلى أين تذهبون يأخذونك إلى الناس ويساقون بك إلى الناس في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلقوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون تصرخ أنا جعاه. عايز عيستاكل فيصاق لك الجئ الأكل بعد هذا العذاب وهذه الفضيحة فيصاق لك الأكل إن شجرة الزكوم طعام كثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم أكل نفس شطة والمعي تحترق، تحترك وتأكل بعضها بعضا من هذا الزكوم المحرق، فتأسرخ يا ملاكة الرحمن أين الماء ليخفف هذه الحرارة أريد ماء في ولعب حاتوا يا جماعة مية. مية فإذا بالناس تأتي ببنزين فتزداد الولعة شعلة وتزداد الحرارة وتزداد الخسائر. عايز مية يساق له الماء وسكوا ماءا حميما فقطع أمعاؤهم طعام ناص شرب ناص. ومن فوقهم غواش ناص اشتكت النار لربها قالت, قالت أكل بعضي بعض وطعن كفام الزك غدا والزكم الآن وإنت, وإنت, وانت هتبقى هنا, هنا. اوى على الأمثلة تعبانة تخش عليك, عليك, عليك, عليك, عليك حين النهار ده وموتني بكرة, بكرة, بكرة, بكرة وكلنا هنخش بكرة النار, بكرة النار ما انتش أد النار والله اذكر وكوفك يوم العرض عريانا والأحشاء حيرانا والنار تذهب من غيذ ومن حناق على العصار والنار تذهب من غيذ ومن حناق على العصار ورب العرش غدبنا ورب العرش غدبنا اقرأ, اقرا كتابك يا عبدي على ماهل فهل تضفي حرفا غير ما كان فبعد الكراءة لم تنكر كراءته وأقررت من عرف الأشياء عرفانا ناد الجليل نادى الجليل خذوه يا ملائكتي ناد الجليل ناد الغضبان ناد المتكبر خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى النار عطشانا وامضوا بعبد تجرأ علي وامضوا بعبد أخذ أموال الناس بالباطل وامضوا بعبد عصى النار عطشانا المشركون غدا كل متجبر على وجه الأرض سيلقى الله، كل عاص تجذ على الله سيلقى الله، كل فاسد في الأرض سيلقى الله، كل طاعم في الأرض سيلقى الله، وستبعث بأعمالك يا مسكين، ستزدجين ما جن أو ناس، فلماذا تعمل بمقتضيات الناس؟ ولماذا لا تعمل بمختضيات الجنة فإنها حياة ملعونة ملعونة فيها إلا ذكر الله فإن الجنة طيبة تطلب منك نداء، لبيك يا جنة فشمر عن ساعدين الجنة وامضوا بعبد عصى للنار عشان المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون في دار الخلد سكانا وكم من عروس زينوها لزوجها وأكثانها في الغيب تنسج وهي لا تدري حسن البصري لما دفن أحد أصحابه وانتهى من الدفن وقد عاين الرجل سكر في الموت ثم ضمت القبش فصرخ في الناس وقال أيها الناس ماذا هذا صانع وأشار إلى القبر هذا العبد المسكين الذي أخذته السكرة وهذا العبد المسكين الذي سيلقى ملائكة ثم سيلقى ربه ماذا هذا الرجل إذا خرج إلى الدنيا ماذا يعمل قالوا يعمل من الصالحات لأنه عاين سكرة الموت وضمت القبر فقال أيها الناس أنتم أصحاء فاعملوا لمثل هذا اللقاء أيها الناس أنتم أصحاء فاعملوا لمثل هذا اللقاء الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل ولا نريد أن نطيل عليكم فلم نخرج إلا لنجمع الناس على كلمة التوحيد ولا يتضجر منا بعض النس بالإطالة وإنما نثني بعد خطبة الجمعة ونتم حتى من كان عنده من الوقت فليشاركنا نسعد به ونعطيه من الأبواب والنجاه والعصم من المعصية أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يتقبلنا بقبول حسن اللهم يا رب استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا يا رب من بين أيديهم سالمين اللهم لا تعذبنا بذنوبنا اللهم لا تأخذنا بما فعل هؤلاء السفهاء بنا يا رب العالمين اللهم من أراد بمصر وبالمسلمين عام خير فسدده وبارك فيه فإننا لا نعلم الغيب وأنت تعلم الغيب لذلك دعوناك فمن أراد بمصر وبالمسلمين بخير فسدده وبارك فيه واجعل الأمة تمشي خلفه ومن أراد بمصر وبالمسلمين بسوء فاجعل هذا كيده في نحره واجعل تدبيره للمسلمين تدميره يا رب العالمين واجعل الدائرة تدور عليه واظهر كبحه للأمة يا رب العالمين اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم اجمع المسلمين على كلمة التوحين اللهم غذل أعداء باجتماع المسلمين على كلمة التوحين اللهم تقبل منا صالح الأعمال وفي الختام وختامه مسك وهذا عهد عθه على نفسي بعد أن عقل بر الوالدين حق علي أكثر من النفس فلن أترك منبر ولن أترك محاضرة ولن أترك لقاء إلا بعدما أثني بالدعاء لأبي رحمة الله عليه وبأمي حفظها الله فلهم المنى والمكانة فليس على وجه الأرض أفضل منهم إلا حتى نفسي فإن كانت أمي تشتكي من علة وكان شفاء علتها ب وبزوجتي وبأولادي الستة, الستة فعلت ذلك ولا يقربني, يقربني ذلك من اسم فحقي, فحقي أو حقها علي أن أدعو لها على المنابر حتى يؤمن هؤلاء الوجوه أو هؤلاء الناس الطيبين الذين أحسبكم من الصالحين ومستجاب الدعوة وحقكم أن تؤمنوا الأخوة في الله فاللهم مش في أمي عاجلا اللهم مش في أمي عاجلا اللهم منزل عليها برض الضد بقضائك اللهم أنزل عليها برض الضد بقضائك اللهم الهمن الصبر والسلوان اللهم الهمنا الصبر والسلوان في بلاء أمي يا رب العالمين اللهم احفظنا اللهم احفظها بحفظك اللهم احفظ أمي وأمهات المسلمين ورحم أبي وأباء المسلمين واهدي زوجتي وزوجات المسلمين واهدي أولادي وأولاد المسلمين اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم احفظ حينا اللهم بارك في الأمة اللهم بارك فيكم وجزاكم الله خيرا وللحديث صلاتهم بعد الصلاة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم